بسم الله الرحمن الرحيم المله مالك الأسدي بنوع جديد ووجه جديد بإبداع جديد متواصل يقدم عشق مالك من انتاج الهواشم في مملكة البحرين البلاد القديم ومؤسسه عجلان للصوتيات والمرئيات يقدمان عشق مالك العراق بغداد اعداد السيد عصام الهاشمي هاتف رقم 39181313 إدارة الانتاج عدنان خيون المحمدوي هاتف عجل للصوتيات والمرئيات العراق بغداد 079019 9 6 9 3 4 هذا ولله الحمد هاي بتحذر عن المحشوم الهصور على الجف المرسوم هاي بتحذر عن المحشوم لها صور على الجف المرسومه يا طير نترجعك مرنا عليها زينب بكل العمر نشريها يا طير نترجعك مرنا عليها زينب بكل العمر نشريها لها مرخص العمر بسنينه الهه مرخوص العمر بسنينا بسنينا وياك يا طير السعد خلينا وعلى قبر الصابرة مر بينا وياك يا طير السعد خلينا وعلى قبر الصابرة مر بينا عيني مشتاقة وتريد تشوفه روحي ما تقدر زمانك عوفه wedi na Allah Allah Allah ما انساج روما حزاني ابها ما بدلت والله بثاني ساكن بنص روحي ما ناسيها ولونه زر عين تريد انطيها ساكن بنص روحي ما ناسيها ولونه زر عين تريد انطيها الشوق هزنا والقبر هجينا الشوق هزنا والقبر اجينا وياك يا طير السعد خليني <تصفيق> <تصفيق> بعدد نجمات السما اهواها والقمر ما خض ومن ضواها بعدد نجمات السما اهواها والقمر ما خض ومن ضواها عمري ما ادري والله بدونها الكون كله انخلق لك عيونها عمري ما ادري شلون والله بدونها الكون كله انخلق لاجل عيونها سينا بو شخصك فلاناسينه سينا بو شخصك فلاناسينه ناسينه ناسينه ولك يا اهل السعد خلينا وعلى قبر الصابر مر يا ضير السعد خليني عيني تشوفها روحي ما تقدر ثواني تعوفها عيني تشوفها روحي ما تقدر ثواني تعوفها علي رغم كله هموم ملك كل تحتاجها ملك تحتاجها عينا عينا في يا يا عيني يا عيني ما تشوفك عيني راك يا طير السعد خلينا روحي ما دار زمان تعوفها بصوتي مداح اهل البيت مالك الأسدي كلمات الشاعر الحسيني حسام البيضاني